وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الخامس والأخير في شروط الحديث الصحيح وهو عدم العلة والعلة كما يعرفها علماء الحديث هي شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلم شيء يقصح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلم فعلى ذلك بتعتبر العلة خفية تعتبر العلة خفية لأنه إذا كان الظاهر لك من الإثناد أو من المثن أنه خال من العلة مع أن هناك علة تكمن في هذا الحديث لكنها لا ترى بادي الرأي فهذا يدل على أن العلة خفية فهي تحتاج إذن إلى مزيد تأمل وهذا هو الصواب كما نلاحظه من كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين وأشار إلى ذلك الحافظين الدين العراقي بأول ألفيته فقال رحمه الله وأهل هذا الشأن فستمسنا إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإثنادي الأول اللي هو الصحيح صحيح وحسن وضعيف وحسن فالأول المتاصل الإثنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فسأذي أي فسأذي فهو قال أو علة قادحة فهذا هو الصواب أن تكون العلة قادحة ومن الناس من يطلق العلة ولا يقيدها بالقاضي كما فعل السيوطي في أيضا الفياته لما قال حد الصحيح مثنى بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذذا ولا معللا وقف على هذا يعني لا يكون شاذا ولا معللا لم يكن ولا معللا بعله قادحه ومن العلماء الذين اطلقوا مط العله هكذا بغير قطع بل كل انطفاع او ارشال او اعضال او تدليس في الحديث كان يقول انه عله من هؤلاء ابو يعلى الفيللي صاحب كتاب الارشال فإنه لما ذكر الصحيح قال من الصحيح معلول فإذا كان صحيحا فلا يكون معلولا فهو جرى على تسمية بعض العلل للظاهرة بعض العلل للظاهرة سمها علة وإلا فالانقطاع ما يقال في الحقيقة أنه علة بالمعنى الذي قصده علماء الحديث لأن علماء الحديث لما عرفوا العلة قالوا هي شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام من هذه العلة. فمثلا لو رأيت سندا هكذا مالك عن ابن عمر. مالك عن ابن عمر. نحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ما أدرك أحدا من الصحابة قبل. فإذا أنت رأيت في السند مالك عن ابن عمر على طول بتكتشف العلة تقول مالك لم يدرك ابن عمر. فإذا كنت أنت تكتشفها هكذا باديا الرأي يبقى ليست بعلة في الحقيقة لأن العلة كما عرفوها شيء يقدح في صحة الحديث مع إن الظاهر استلم من هذه العلة فهذا يدل على أن العلة تحتاج إلى تفتيش وتحتاج إلى تأمل أما أن تذركها باديا الرأي فالأصل إخراجها من حيز العلة زي مثلا اللي ممكن بقى أن نسميه علة رواية محمد بن سيرين عن سمين الداري فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتها من خلافة عثمان رضي الله عنه وقتل عثمان سنة 35 قتل عثمان سنة 35 يعني لما قتل عثمان رضي الله عنه كان لمحمد بن سيرين كم سنة سنتين وتميم الداري توفي سنة 40 او قبلها يبقى لو افترضنا أنه ما سنة أربعين حيكون لمحمد بن سيرين كم سنة؟ سبع سنين فإذا قلنا أنه توفي قبلها بسنة أو بسنتين فقد يترجح أن تميم الداري رضي الله عنه توفي ولمحمد بن سيرين نحو خمس سنوات نحو خمس سنوات طيب محمد بن سيرين كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة وتميم الداري محمد مسرين ما أدري لم يكن في المدينة الذي كان في المدينة هو تميم الداري إنما محمد مسرين كان في بلد معينة ما أدري يعني يراح عنها عن دالي الآن ثم انتقل إلى الضصرة وتميم الداري كان في المدينة وانتقل إلى الشام يعني لم يلتقي قف لحسن واحد ممكن يقول طب ابن خمس سنين ممكن يسمع العبرة بالتمييز وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عن محمود بن الضبيع رضي الله عنه أنه قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين فحتى لا يقول أحد إيه المانع إن ابن خمس سنين يسمع نقول لك إنه ملتقى قف ملتقى قف إذن عدم اللقاء مع صغرستن هذا قادح لكنه يحتاج الى تفتيش لو انت شفت محمد بن سرين عن تميم الداري ممكن تمشي الاسناد على اساسا محمد بن سرين من السابعين اكتبار فتقول انت وايه المانع ان يدرك مثل تميم الداري فما عرفت هذه العلة الا بانك انت فتشت لولا انك فتشت كنت تمشي في الاسناد على ظاهره فإذا العلة التي ذكرها علماء الحديث أن تكون خفية تحتاج إلى تفتيش وهذا العلم من أجل إن لم يكن هو أجل علم في الحديث كل علم العلم وترى أيضا علم العلة في أصول الفقه في مبحث القياس من أدفق المباحث كلها علم العلة في مبحث القياس علم ونصول الفقه من أدق المباحث كلها ليه؟ لأنها بتحتاج إلى رجل غواص دراك سئل الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عن كيفية تخراج العلة قال إنما نعرف علة الحديث بالحفظ والمعرفة والفهم لا غير لا غير وقد أشار إلى هذا إشارة واضحة عبد الرحمن بن مهدي الإمام العالم المعروف قال معرفة علة الحديث إلهام وقال إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة نوع من الكهانة لأن الناقد يعل الحديث فإذا سألته عن الدليل تقصر عبارته عن العلة يعني لما تيجي انت تقول لواحد من العمال حديث المبرزين الكبار ما هي علة حديث ما قد تقصر عبارته عن إعطائك الدليل مع أنه محق في هذا التعليم لكن الجاهل الغم الذي ليست له ممارسة وليس له زوق في هذا الفن ينكر يقول لك أنا أريد دليل ما يزدي وقد لهج بعض علمائنا بمثل هذا المعنى فجاء رجل إلى أبي زرعة الرازي وقال له بأي شيء تعرفون علة الحديث أو كيف تعلون الحديث قال تسألني عن علة حديث فأقول لك كذا وتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة فتسأله عن علة هذا الحديث سيقول لك كذا وتذهب إلى أبي حاتم الرازي فتسأله عن علة الحديث سيقول لك كذا فانظر في كلامنا فإذا اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم وإذا اختلتنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده فألق عليه الرجل حديثا فيه علة قال علته كذا فذهب إلى محمد بن مسل بن قال كذا إلى أبي حاتم قال كذا اتفقت كلماتهم على الإعلال بهذه العلة فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام ونحو ذلك آه ما آه آه حكاه ابن وبي حاتم في مقدمة تفجر فالتحديل أن رجلا جاء إلى أبيه وهو الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريش فقال من أين تعرفون علة الحديث هل أخبرك الراوي بعلة الحديث قال ما أخبرني قال فمن أين لك أن تعرف علة الحديث فقال له أرأيتك لو أخذت دراهم وذهبت بها إلى صيرفي فقال لك هذه دراهم صحيحة وهذا بهرج مزيف أكان مع المزيف لما زيف الدراهم قال له لا قال فكما أنه عرف زيف الدراهم نحن نعرف زيف الحديث وقال أرأيت لو ذهبت إلى رجل صاحب ذهب بفحص قال له بفحص أظن لؤلؤ أو نح ذلك وبفحص الزجاج فقال لك هذا لؤلؤ هذا الزجاج أكنت تقول له لا قال له لا قال فمن أين عرف ذلك كذلك نحن نعرف علة الحديث طبعا هذه بتحتاج إلى أن يخالط الرجل كلام النبي عليه السلام والسلام حتى يختلف بشحمه ولحمه وكانوا كما قلت يحفظون بمئات الألوف فإذا عرض حديث عليهم كان بيستحضر كل هذه المئة ألف في الحال يوم يعرض بسرعة جدا هذا الحديث على حديث أهل الطبقة فيخرج إن هذا الحديث ما إنما تفرد به فلان ولم يتابعه فلان وفلان فيترجح لديه أن الحديث معلوم فده إذن بيحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم. ويعني يحضرني في ذلك ما قاله أبو حاتم الراجي قال كنت مع بعض المحدثين على باب فلان أحد العلماء فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا طبعا مالك أحاديثه بمئات الألوف ومن السهل جدا ان أنت يروح عليك حديث من أحاديث هالك إيه المشكلة قال من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا قال فجهدوا جميعا أن يغربوا علي حديث واحد فمستفعم ثم قال إنما قلت لهم ذلك إلا أنت عارف لو لو دخل بنبر التحدي يوم يستفذ إلا أمامه فيقوم هذا إيه يساعد على إن هو يجتهد في أن يأتي بحديث غريب لمالك إنما قال لهم ذلك حتى يستفزدهم واستحفتهم على أن يأتوا بحديث واحد لمالك غريب لا يعرف أبو حاتم الرازي جميعا ما استطاعوا أن يأتوا بحديث غريب فعلى لا يعرف أبو حاتم الرازي والمناظرة التي جرت لمسلم بن الحداد صاحب الصحيح مع بعض إخوانه أنهم أتوا له بحديث لا يعرفه فاستعظمها جدا مسلم كيف لا يعرف هذا الحديث فدخل داره وقال لا يدخل علي أحد في هذا البيت غرفة فقالوا لنا فقالوا له أهدي لنا سلة ثمر قال قربوها فلا زال يطلب الحديث اللي هو الغريب من مصنفات ويأكل التمر حتى نفد الثمر ووجد الحديث الصباح فضل طول الليل سهران كيف لا كيف لا يعرف مثل هذا الحديث كيف يغرب عليه حديثا ولا يعرفه قال الحاكم وحدثنا الثقة أنه منها مات من المثل لأنه كان سلس ثمر بحالها يعني جالوا عسر هضم أو جالوا شيء من هذا فمات بسبب هذه العلم كان عندهم حظ وافر جدا مع النباهة في الذهن والذكاء الحاد لذلك كان من سهل جدا أن يصلوا إلى علة الحديث بعض هؤلاء العلماء يعلوا الحديث ببعض العلل يأتي بعض يأتي بعض الذين لم يزوق ذوقهم ولم يحفظوا حفظهم فينكرون عليه. فلقد وجدنا البخاري مثلا أعل حديثا لعمر بن أبي عمر لمالك عن عمر بن أبي عمر فقال مالك لم يصرح بالتحديث فأي مواحد اعترض علوه ولا هو مالك مدلث عشان يصرح بالتحديث لا البخاري له نظر أدق من هذه بكثير البخاري ما يقفع عليه أن المالك لا يتجلب البخاري ما عليه لهذه البدهية حتى تستدركها عليه إنما كان يعرفها إنما نظرته إلى الإعلان نظرة دراكة بعيدة جدا ما يصل إليها إلا رجل له ذوق في هذا الفن وهذه من العلل الخفية التي يعل بها وسنذكر يعني هذا المبحث في آخر كلامنا على العلم وليس معنى قولنا إن معرفة علة الحديث إلهام أن يأتي أي رجل فيقول رأيته في المنام كذا أو يتكلم بطريقة الكشف لا ليس المقصود بالدعلماء الحديث كلمة إلهام هو الإلهام الذي يجري على كلام بعض الصوفي أو يأتي رجل الآن ويقول أنا قلبي يمكره وليس لو في العلم إلا نحو ثلاث سنين أو سنتين أو أربع سنين نادا فقلبه ده يركنه على جنب ذلوان لحد ما يكون عنده ملكة الرجل على خمتين سنة ستين سنة مثلا مع النباهة التامة والذهن الوقاد ويشهد له النابهون بذلك دا إذا قال مثلا إن أنا أرى إن علت الحديث كذا كذا كذا فما يعترض عليه واحد يقول لم يقدم لنا دليلة وإلا فكثير من العلماء حتى بعض العلماء المتأخرين كانوا ينكرون الحديث بهذه الصورة بتاع المتقدمين ويمضي الوقت ويبحث الإنسان فيجد أن هؤلاء كانوا على الصواب عندما يقف على العلة الحقيقية التي لم يقف عليها ذلك الذي أعل الحديث وقد رأيت في علل الحديث ابن أبي حاتم بعض نماذج منها حديث تسمى بأسماء الأنبياء لأبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمى بأسماء الأنبياء هذا الحديث رواه الإمام أحمد قال أبو حاتم الرازي فكان يقع لي أن أبا وهب هذا ليس هو الصحابي إنما هو تابعي لكن كنت أهاب أن أغلط ما أن أخطئ أحمد بن حمد لأن أحمد روى الحديث بثنبه عن أبي وهب بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بإسماء الأنبياء فأبو حاتم الرازي وقع في قلبه إن أبو وهب ده مش صحابي لكن هاب تهيب إن هو يعل وأحمد إيه قد فظل زماناً وهو يرى إن هذا مرتد قال حتى دخلت بلد كذا وكذا فحدثني أظن أبو الوليد أو كذا بسنده فإذا الأمر كما ظن إذا الأمر كما ظن هو ظن إن هو ليس بفحابي وإذا به يظل سنوات ما يستطيع أن يعلل لي عنده هيبة فلما دخل بلد كذا تحدثه بعض الشيوخ بسند هذا الحديث فإذا به يتأكد أن أبا وهب الجرشم هذا تابعي وليس بصحابه فشوف يعني انقضح في ذهنه لكن قد لا يجرؤ على أن يتكلم بهذه العلة ويقول في غير ما حديث أبو حاتم الرازي في العلل كنت معجبا بهذا الحديث زمانا حتى بدت لي عورته العورة هنا في كلام أبي حاتم رضي المقصود بالعلة فإذا رأيت كلمة العورة في كلام أبي حاتم أو في بعض كلام المتقدمين أعرف المقصود علة الحديث حتى بدت لي عورته فشوف كان معجب زمان بالحديث ويرى أنه صحيح ثم بدت له بعد ذلك علة وكذلك إن هو قد يعل الحديث ولا يستطيع أن يقيم الدليل على هذه العلة حتى يكتشفها فيما بعد وقد يموت ولا يكتشف العلة المادية للحديث ثم يأتي من بعده فيقول صدق أبو حاتم الرازي العلة كما أشار أو كما يعني ذكر أو نحذفه. إذا هذا العلم علة الحديث علم دقيق جدا، لكنه ممتع للغاية. ولذلك لدقته ما تصدى له إلا قلائل يعدون على صبر اليد الوحدة. فمن أهم الذين تكلموا في هذا الباب. جماعة من العلماء على رأسهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري كان أستاذ العلل كان طبيب العلل وعليه تخرج الإمام البخاري قال في الإمام البخاري في باب علة الحديث بحر لا تكذره الدلاء لا يلحق حتى قال الترمذي فيه بحق ما رأيت أحدا تحت أذين السماء أعلم بالعلة من محمد بن إسماعي البخاري فالإمام البخاري كما ذكرنا عنه سابقا أنه قال في حق علي بن المديني ما استصغرت نفسي بينادي أحد إلا بين علي بن المديني كان ماهرا جدا في استخراج العلم، وكان مبرزا على أقرانه من كأحمد بن حنبل ويحد بن معيل فضلا عن إسحاق بن راهوي هو عبيد القاسم بن سلام كان هو الأول في العلم. كان أفضل منهم جميعا ولذلك كتابه في العلل كتاب ممتاز ماه، لكن بطل الأسف الجزء المطبوع منه يعني جزء من كتاب كبير والباقي مفقود أو هو في حكم المفقود ومما أيضا تكلموا في العلل الإمام أحمد بن حمد رحمه الله كتب العلل أو كتب المسائل التي نشر بعضها حديثا وأغلبها لم ينشر بيكون فيها قسط يسأل فيه السائل الإمام عن على البعض الأحاديث كابنه عبد الله وصالح وكالأسرم وكالسحق بن هانئ وأمثال هؤلاء كلهم كانوا بيسألوا الإمام أحمد عن على لبعض الأحاديث فكان يعلّه لكن ما في كتاب مفرد في العلة على الحديث من أوله لآخره للإمام أحمد أعلمه إنما هو كلام منثور في بعض المثائل التي كانوا يجمعونها عن الإمام وكذلك الإمام أبو بكر الأشرم له كتاب في العلل، وكذلك الخلال له كتاب في العلل، وكذلك يحيى بن معين له كتاب في العلل أو كتب في العلل برواية بعض العلماء عنه زي هاشم بن خلف الدوري وزي عباس بن محمد الدوري وزي محرز هارون بن محرز وجماعة من الروء العلل الحديث عن ابن أبي عن ابن معين وقد نشر نحو أربعة كتب أو خمسة. من مسائل يحيى بن معين من تكلم أيضا على العلل في الإمام البخاري وكثير من العلل تجدها في كتابه التاريخ الكبير وهذا الكتاب يعني فيه علل على طريقة الأقدمين والبخاري له طريقة عجيبة سواء في صحيحه أو في تواريخه البخاري رحمه الله اعتاد أن يشير في مكان التصريح حتى يريض ذهن الطالب كان يشير إشارة فيقول مرثب أو يقول خطأ وما يبين وجه الخطأ أنت بقى تقعد تبحث عن إيه تبحث عن وجه الخطأ في المثال يريض ذهنك كثير من العلل التي آآ آآ ذكرها في التاريخ الكبير ذكرها كذا على الإشارة ذكرها على الإشارة وممن كانوا يذكرون العلل على الإشارة أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي في الكتاب الناسع العظيم كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم وهذا مطبوع من قديم في مجلدين والإمام العالم المفرد الذي ورث علوم المتقدمين وأعجز المتأخرين أن ينسجوا على منواله الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارة هذا الإمام أعجزا قفل الباب بعده وأقصد بأن الباب قفل بعده أي أن يأتي أحد في معناه فهذا الإمام كتاب العلل الآن طبعا طبع منه ثمان مجلدات هو يطلع في حالة 19 مجلد أملى هذا الكتاب كله من حفظه إن تنفسك تقرأ تتوه وأنت تقرأ فكيف بالذي حفظ ونسق وأملك تتوه فعلا يعني أول حديث في العلل في مسنج أبي بكر الشيبتني هود والله دماغك يلف وأنت تقرأ من كثرة الطرق وكثرة الاختلافات على الراو الواحد حتى يصل إلى عشرة أوجه يعني الحديث مثلا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من عشرة أوجه كل وجه يحصل في اختلاف من خمتين وجه عشان تضدط كل هذه الأسماء احنا ممكن نسلم ان حفظ الأسانيد السرد ما في مشكلة واحد يحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان ما في مشكلة لكن تأتي فتقول ان رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عن مالك فراه فلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وفلان عن مالك على النحو السابق وراه فلان وعلان وعلان عن مالك عن الزهري عن أنس واختلث عن واحد من رواه عن الزهري عن أمد فرواه فلان وفلان وفلان وفلان عنه على الوجه فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره يفضل يعمل لك جدول كده تنازلي حد ما ذلك كان يحفظ كل هذا حتى قال الذهبي قيل أنه أملى بعضه من حفظه وأملى بعضه من كتابه وهذا محتمل وقيل إنه أملاه كله من حفظه فلو صح ذلك فلا أعلم له نظيرا لو صح أنه هو فعلا أمل هذا الكتاب من علا له وأنا أند بالإخوة أنهم يشتروا هذا الكتاب وإقرأ أول حديث اللي هو شيبتني وجه أخواتها فإذا لف دماغك سعلم صدق قولي فإذا لم يلف سعلم أنك شجاع هذا الإمام قفل الباب في معناه بعده وتقريبا يعني أتى على جل الأحاديث النبوية المعللة فهذا العلم علم دقيق لم يتصد له إلا قلائل فكم تسمع من علماء أثبات في علم الحديث لكن ما تسمع أن واحدا منهم صنف في بحث في العلل، لي لأن هذا علم خطير عيش جهابدة صيارفة ولذلك مشنتنا الآن إن هذا العلم يكاد يكون معدوم هذا العلم يكاد يكون معدوما تجد أكثر الذين يصنفون الآن في الحديث إنما هم مخرجون فقط وبعضهم رصوص سرقا يسرقون تخاريج الناس ويخرجون رسائل مفردة ويخرجون كتب وإنما هو عارية أخذوها إذا رآها الناقد الخريط قال هذه بضاعتنا ردت إليها ما عنده مجهود فالغالب يخرج يأكل أخرج فلان وفلان وفلان واحد سنة في الكلمذي وصحاح المخزيم وصحاب الحبان وأكثر على هذا. أما إن هو ينظر في اختلافات الناس ويرجع هذا هؤلاء قلة أفراد يعدون على أصحاب اليد الواحدة. العلة قد تكون في الأسنان وقد تكون في المسن، ولكن أغلب العلل تكون في الأسنان. أغلب العلل تكون في الأسنان. فإذا جاءت العلة في الإسناد فهي تقدح في الإسناد والمثن معا تقدح في الإسناد والمثن معا أما إذا جاءت في المثن فلا يشترط أن تقدح في الإسناد لأنه يحتمل أن هذا المثن رؤي بإسناد آخر ليس فيه هذه العلة وندي بعض أمثلة من هذه الأمثلة الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يقبل الهدية ويثيب عليها قال البخاري رواه وكيع ومحاضر اللي هو ابن المورع يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرسلا هذان مثالان المثال الأول الإمام البخاري روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه قال البخاري أشار طبعا الإمام البخاري بعدما أخرج رواية عيسى بن يونس قال وكيع ابن الجراح ومحاضر ابن المورع هذا رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها يبقى إيه الخلاف اللي في السند عائشة لم تذكر في السند الثاني ولذلك نعمل خطوط الخطوط دي حذ هذا الخطوط تعتبر حذ يعني كأن وكيع ومحاضر ابن المورع خالف عيسى بن يونس فرأوا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه العروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها يبقى هذان أرسل الحديث في حين إن عيسى بن يونس وصله يبقى ده مرسل فكذلك المرسل إذا قال تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة تابعي فيبقى عائشة رضي الله عنها ليس لها ذكر في السند الذي رواه وكيع ومحاضر البزار وابو داود التشجدان في السنن قالوا ان الناس رواه هذا الحديث عن هشام على خلاف عيسى بن يونس يبقى الاكثر ارسلوه وواحد هو الذي وصله ومع ذلك لم يتردد الامام البخاري في تخريج رواية الواحد في صحيحه لأن عيسى بن يونس أحد الجبال الرواسي في الحظ فكأن عند الإمام البخاري ليس هناك مانع عند الإمام البخاري ان روية عيسى بن يونس أرجح فهذا وصل الحديث في حين هم أرسلوه والوصل, والوصل زيادة فتقبل من الثقة إنما الآخرون كالبزار وكأبي داوج السيجستاني رجحوا روية الذين أرسلوا فهذه علة ما تستطيع أن تصل إليها إلا بالتفتيش فتشت فوقفت على الصرق أهوت لوكيع ومحاضر وغيرهما حتى ظفرت بهذا التعليم إذا هذا كل مما يرجح أن العلة تكون خفي إنما إذا كانت العلة ظاهرة في الصواب إن إحنا لا نطلق أنها من العلة كذلك من الأمثلة الأخرى التي تشبه هذا الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنم من طريق مصعب بن ابي شيب مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اي, قال أي مرفوع كلمة مرفوعا بي اختصار كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عشر من الفطرة عشر حديث عشر من الفطرة هذا الحديث كما قلنا في مسلم بهذا الاتناد مصطعب بن شيبة عن طلق بن حذير عن عبدالله بن الزبير عن عائشة مرفوع هذا الحديث رواه جعفر بن اياس ابو بشر وهو ثقة ثبت متقن الا في حبيب بن سالم ومجاهد بن جبر وهذا الحديث ليس عن واحد منهما يبقى يبقى ثقة ثبت وسليمان بن طرخان التيمي ثقة ثبت متقن كلاهما روى الحديث عن طلق بن حبيب قال كان يقال عشر من الفطرة يبقى اتحجف كم واحد من السند اتنين يبقى هذا ايه معضل يبقى جعفر بن اياذ وسليمان بن سرخان التيمي اعضل هذا الحديث اما مصعب بن شيبة فانه وصل الحديث ماشي الكلام؟ يبقى عندنا اثنان من الثقات الاثبات المتقنين اعضلوا الحديث فروه عن طلق كان يقال عشر من الفطرة اما مصعب بن شيبة فانه وحده هو الذي وصل الحديث فرواه عن طلق بن علي عن عبد الله بن جبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة الذي رواه الامام مسلم هذا الحديث اعله الامام النسائي لمن رواه في سننه من كتاب الزينة بمخالفة جعفر بن إياس وسليمان بن سرقان السيمى ورجح رواة سليمان ابن سرقان وجعفر بن إياس على مصعب بن شيبة وكذلك فعل الامام ابو الحسن الزهري رحمه الله رجح رواة جعفر بن إياس وسليمان بن سرقان السيمى على رواة مصعب بن شيبة مع أن رواة مصعب بن شيبة صحيح مسلم رواة مصعب في صحيح مسلم. ولكنها مرجوحة لكنها مرجوحة بمخالفة هذين السقتين السبتين لا فيما إذا استحضرت أن مصعب بن شيبة ضعيف تكلم فيه أغلب العلماء ابن معين وأحمد وأبو حاتم الراغي والدار قطني تكلموا فيه وضعفوه يبقى رجل ضعيف رجل ضعيف خالف ثقة ثبتا أو ثقتين ثبتين لو أردنا نحن نرجح فالمعروف عند أولماء الحديث في الاختلاف يرجحون بالأحفظ والأكثر يرجحون بالأحفظ والأكثر هذه قاعدة الغالب عليها لكن أحيانا هم يخالفونها ليس بالتشهي بطبيعة الحال ولكن لأشياء قدحت في ذهن الناقد جعلته يرجح الواحد على الأكثر كما حصل في المثال الأول إن البخاري رحمه الله رجح رواية بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها على رواية وكيع ومحاضر وغيرهما اللذين رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يبقى المسألة ما هي قاعدة جامدة تقول كل ما لقيت أكثر في مقابل واحد تقول خلاص يبقى الواحد أقرب إلى الخطأ والكثر أقرب إلى الصواب لا هذه مسألة ما هي قاعدة جامدة ما هي قاعدة جامدة من الذي يتصرف على هذا النحو؟ المبرزون إنما الأغمار يدعون أن هذا تناقض فإذا مر رجحت الأكثر على الأقل يمشيل في المسألة فإذا رجحت الأقل على الأكثر يوم يقولك شوف التناقض في المر في الموضع الفلاني رجح الأكثر على الأقل وفي الموضع العلاني رجح الأقل على الأكثر وهو يظن أن هذا تناقض وإنما هو أتي منه أتي من نفسه إذن هذه العلة ما استطعنا أن نعرفها إلا بعد جمع طرص الحديث ولذلك لما تكلم الخطيب البغدادي عن علل الحديث ذكر طريقة التي بها تستطيع أن تستخرج العلة قال هو جمع الطرق ومراعاة ضبط الرواة وعدالتهم ومنازلهم في الإتقان إذن إذا أردت أن تستخرج جلة حديث أول شيء تعمله أن تجمع الطرق تجمع طرق الحديث الواحد ثم تنظر إلى المتابعات والمخالفات على هذا النحو يعني مثلا لو وسيع ومحاضر بن المورع روايا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ابقى أدام مخالف ولا متابع متابع إذا متابع على طول عيسى بن يونس رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فجاء مخاضر بن المورع ووفيع فروه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحديث إذا متابع إذا هذا متابع تابعه على نفس الرواية لكن بهذه الصورة اللي احنا كفينا على الصبرة ذا مخالفة ولا متابعة مخالفة ليه إنهم قصق فروا بالحديث أرسلوه في حين عيسى بن نونس وصله كذلك المثال الثاني. لو تصورنا أن جعفر بن إياس و سليمان كلاهما روا هذا الحبيب كرواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها يبا متابع ولا مخالف فهذا متابع لكن هذه الصورة اللي احنا كبينها الآن يبا هذا ايه هذا مخالف إذا انت ما تستطيع ان تعرف الحديث فيه علا ولا لا الا اذا اتيت بالطرق الكثيرة ونظرت بقى ايه في المخالفات والمتابعات بعد ما تجمع هذه الصورة وتنظمها على نسق واحد ثم تنظر بأخ المخالفين والمتابعين وما درجاتهم من الحفظ والإتقان فكلما رأيت الذين وصلوا الحديث من الأثبات المتقنين والذي أرسله ضعيف أو يتقاصر مرتبته عنهم يبقى يترجح لديك إن رواية الأثبات المتقنين أولى فتحكم بالوصل وإلا كان العكس. يبقى هذا كما قال الحاكم إن سابورك علة الحديث تحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم حفظ ومعرفة وفهم يبقى لابد حينئذ انك انت تمارس هذا العلم زمانا طويلا وتكون عارف مراد كل إمام بالتعليم ومصطلحات العلماء لا سيما في باب الجرفة التعليم نعم ايه نعم جعفر ابن اياس وسليمان الثاني من الثقاة الاسباب مش ثقة فقط لا الوهم من مصعب هذا فتح لنا باب بمن نعصب جناية الوهم طيب عرفنا ان في خلل في الحديث من بقى المسؤول عن هذا الوهم المسؤول هو مصعب ابن شيبة ليه لانه فيه نقال دين امرة واحد ثانيا طلق ابن حبيب مع كونه ثقة فهذا الثقة اللذان رووا هذا الحديث عنه لو كان الوهم من لا لأخذوه لكان روه كما روه مصعب ابن شيبة وإلا ففلق يهم اذا كان ثقة مرة يهم عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن اياذ لا لو كان الوهم من طلق لرواه الأثبات عنه على الحالين أما أما وقد وجد في السند ضعيف فإن تعصيب الجناية بالضعيف أولى باتفاق أهل العلم يعني لو, لو وجد ضعيف ومتروك في السند بمن نعصب الجناية افتداء بالمتروك كل ما تجد الأضعف يبقى تعصيب الجنا لو وجد متروكا وكذابا يبقى تعصيب الجناية بادي الرأي بالكذاب دون المفروض مش معنى ذلك إنك لا تعلي بالمفروض لا ترجع تعلي بالمفروض لكن تعصيب الجناية بالمفروض أولا أولا بال بالكذاب أولا وإلا قد يظهر لك من البحث ان الكذاب متابع فلا يبقى إلا من إلا المفروض تعصيب الجنايات به أولا ولذلك نقلت بادي الرأي. علشان ما يجيش واحد يقول لا ممكن يكون السنة فيه كذاب ومتروك وضعيف وتكون الجناب مع السبب الضعيف فأقول ما عرفت أن الجناب مع السبب الضعيف إلا بالأسانيد الأخرى لما وجدت للكذاب متابع ووجدت للمتروك متابع ولم تجد للضعيف متابع حينئذ انترجح لديك أن الخلل من الضعيف لكن نحن قلنا بادي الرأي بدون بحث يعني فكلما وجدت في السنة بأضعف فتعصيب الجناية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم وفي مسألة من مهمة في باب الإعلال يقول بعض العلماء الإعلال بالأعلى أو لا الإعلال بالأعلى أو إيه معنى هذه الكلمة حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن بنقصر الأسانيل عشان نحفظ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إحنا نعرف أن الحسن لم يدرك أبي بكر الصديق. إذا الحديث إيه؟ الحديث منقطع. طيب إذن عندنا في السندي كذاب وانقطاع كيف نعل هذا السندي بالكذاب لا أنا بقول لك بقى إن الإعلال بالانقطاع أولى ليه ها؟ هذا أعلى صحيح نحن لذلك قلنا الرواية الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى أرجو أخونا أنكم تلحظوا هذا الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى وإلا نحن نعرف أن الإعلال بالكذاب أقوى وأنا ما قلت أقوى ما جبت ست القوة هنا الإعلال بالأعلى أولى يبقى في هذه الحالة نحن نعله بعنعنة الح... بأن ب... الحسن لم يصنع الأبي بكر أولى طيب ليه لا أنت لو حوّست كده كنت جبتها على طول، <تصفيق> نعم؟ جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود؟ المقصود أن الكذاب قد يتابع. كيف نعلو هذا السند؟ بالكذاب؟ لا، أنا بقول لك بقى إن الإعلان بالانفصال أولى ليه؟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 بعنعنة الح... بأن ب... ب... الحسن لم يسمع من أبي بكر أو لا طيب ليه لا أنت لو شاوزت كده كنت تجبتها على طول <تصفيق> نعم جيد هذا هو إنما يعني المقصود المقصود أن الكذاب قد يتابع فتنتفي الجناية من رأس الكذاب خلاص توبع تردوا أنه في واحد رواه عن الحسن عن أبي بكر فالعلة في الحسن عن أبي بكر ثابتة لا يمكن أن تتخلف إذا وجدت كل ما وجدت الحسن عن أبي بكر عواصل بتحكم بالانقطاع. لا يمكن يجبر هذا هذه العلة أبدا ها؟ لو رأيت مثلا الحسن قال حدثني أبو بكر اعرف أنه في واحد غلطان في السند يقينا ليه ما رآه ما لقيه عرفت إزاي هذه العلة ما لها حل الحسن عن أبي بكر ما لها حل أبدا في ذاتها إنما الكذاب ممكن يتابع يجي واحد صدوق فيروي الحديث عن الحسن عن أبي بكر فإن أم نقولك إن الكذاب هرد صوبع فلا نعصب الجناية به لأن الصدوق تابعه فتبقى العلة التي لا تزول مهما أتيت له بألف طريق وهو أن الحسن البصري لم يدرك أبا بكر الصديق يبقى الإعلال بالأعلى أولى لأن العلة ثابتة ما تجبر لكن الاعلال بالكذاب أقوى الاعلال بالكذاب أقوى وهذه من محاسن القواعد التي ما تكاد تغفر بها في كتاب إنما دي بتجري على السنة أو على, على قلم بعض علماء النقض في بعض المواضع ولكن تجد مثل هذه القاعدة غير مشتهرة هذه القاعدة غير لي لأنها غير مزبورة في كتب المصطلح ولا في الكتب الخاصة للجرحة السعيدين إنما هذه ذكرت على الأسنة بعض علماء الجرحة السعيدين في بعض في معرض التعليم يبقى شوف الإعلال دقيق إعلالنا بالأعلى أو لا وإعلالنا بالأدنى إذا كان كذابا أو مفروكا أقوى ماشي الحال طيب يظهر من هذا إن العلة التي يطلق عليها علمان الحديث أنها علة ما تظهر بادي الرأي لك لابد أنك أنت تفتش فلذلك كان إلحاق القدش بالعلة أولى في التعريف إلحاق القدش بالعلة كان أولى في التعريف علة قادحة فإذا لم تكن قادحة فإذا الأولى أنك أنت لا تقول عنها علّة فإذا قلت أنها علّة ف يعني مشاحك في الاصطلاح يعني ساعات أنت تقول هذا الحديث معلّ بعدة علّة تدليس مثلا فلان والانقطاع بين فلان وفلان ضعيف ففلان ضعيف ده ما يحتاج إلى تفتيش بالنسبة للممارس يعني كذلك التدليس ما يحتاج إلى تفتيش ومع ذلك أنت قلت وفيه ثلاثة علل. منها إيه انقطاع وظاهر ومنها تدليس لا مشاحة في الإصطلاح يعني ما يلام الإنسان على مثل ذلك والملاحظ لنقد كثير من العلماء المتاخرين يطلقون العلة على كل ما يعلل الإسناد ويخدح فيه سواء كان ظاهرا أو كان خفيا. لكن على رسم أهل الحديث للتعريف فإنهم يجعلون العلة يخصونها بأن تكون قادحة دون غيرها دقي مبحث مهم وهو قول بعض العلماء إذا كان الحديث ظاهر إثنائه الصحة وهو معلل أي من جهة المتن فإن العلماء يلتمسون له يلتمسون له علة قاضحة مطلقا حيث وقعت فإن لم يجدوا أعلوه بعلة غير قادحة حيث وقعت قبل أن أنا أفيد في تعريف هذا في في شرح هذا التعريف بقي أن أضرب بعض أو, أو مثال على الأقل على ال العلة في المس إحنا تكلمنا على العلة نعم؟ بالتعريفين طيب عشان... طب أذكر الأول العلة في المس وبعدين عشان نبقي عليه ضربنا الأمثلة على العلة في الإسلام لما مما يذكره العلماء كمثال للعلة في المس الحديث الذي رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاع أن قسادة كتب إليه يخبره عن أنت بن مالك رضي الله عنه قال خليت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لا يذكرون باسم أو لا يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون نعم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ورى هذا الحديث الوليد بن مسلم أيضا عن الأوجاع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنت بمثله وقد حدث اختلاف في هذا المتن في آخره خل بالك من المثل أنه أنا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني إذا استتحت الصلاة ما لا يسمى جهرا لا يسمى ويبدأ القراءة بالحمد لله رب العالم أكثر الرواه روه هذا الحديث هكذا أنه اللي هو أنا الصديق الله عنه أن أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما كاف كانوا يستفحون بالحمد وأموات لحد هنا. طب إيه الزيادة اللي في الأولان كلمة لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطأ من الراو لأن الراوي لما رأى, لما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد ظن أنه لا يقرأ البسملة ومن المانع أن يكون قرأ البسملة في سره ثم جهر كلمة لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى إثقاط هذه البسملة من الفاتحة ومعروف أن هذه آية من الفاتحة هذه آية من الفاتحة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها إنما كان يقرأها لكن يقرأها في سره فيسمي في سره لأنها آية من الفاتحة وبعدين يجهر بالحمد لله رب العالمين لكن هذا الراوي فهم أن النبي عليه الله والسلام لما كان يجهر بالحمد لله رب العالمين أنه لا يذكر باسم الله الرحمن الرحيم هذا فهم منه فلذلك الأكثر روى هذا الحديث فلم يذكر هذه الجملة ولم يذكر باسم الله الرحمن الرحيم فكان ذلك علة في المسلم لكن هل وصلت إلى هذا التعليم بادياً الرأي ولا فتشت فتشت فنظرت فرأيت الأكثرين من الأكباب ما ذكر هذه الزيادة فترجح لديك أن هذا الراوي قالها من عنده توضيحاً للمروي يبقى كانها دخل في باب الإدراج في باب الإدراج أن يدرج الراوي بعض كلامه مع الحديث المرفوع كنوع من التوضيح أو التفتيش لكن أنت ما وصلت لها إلا بالتفتيش فكل هذا يؤكد أن العلة التي نضلق عليها علة تحتاج إلى تفتيش نأتي على هذه الفائلة الأخيرة وهي فائدة دقيقة وتحتاج إلى تأمود قال العلماء النقاط إذا رؤي متن منكر بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قابحة مطلطة حيث وقع. فإلا لم يجد علة قاضحة مطلقا حيث وقعت أعملوه بعلة غير قاضحة وحجتهم في ذلك أن هذا الذي لا لا يقده به غالبا إذا حققنا أن المثنى أن المسنة منكر ترتجح لدى الناقد أن الخلل دخل من هذه الجهة التي يندور الدخول منها. وحينئذ ينشرح صدره إلى أن العلة دخلت من هذا الباب لا تؤخذون التعريف ربما يعني متداخل لكن المثال وضحه المثال الذي ذكرناه قبل ذلك حديث الذي رواه أحمد ابن الأزهر الميسابوري قال حدثني أو حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن, عن, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك إلى آخر المثن الذي ذكرناه قبل ذلك فهذا الحديث إذا نظرت إلى سنده رأيته على شرط الشيخين أحمد بن أزهر عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس ثمد كما يقول بعض العلماء كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاه واضح جدا ومع ذلك ترى علامات النكار في المثل ليه؟ لأن المثل يقول إيه؟ حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله وبغيضي بغيضك وبغيض بغيض الله فهل يستلزم بغض علي بن أبي طالب أن يكون هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. كم أبغض عليا من الأفاضل، وكم أحبه من المالحين. كثير كان هو الشأن في كل إنسان فاضل، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل. يعني هذه المسألة ما هي يعني مقتصرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فكم والى علي بن أبي طالب من الفجرة كالرافضة وهؤلاء وكم أبغضه من الأفاضل وممكن تعكس هذه المسألة فهل الذين يعني ناوأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتأويل أو نحوه وأبغضوه لذلك هم بغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء لرب العالمين فما يستقيم هذا الكلام فإذا كان هذا المثل بهذه الصورة المنكرة ورأيت السند على شرط الشيخين فحيث وجدت مثل هذا المثال فإنك تلتمس له علة قادحة. طيب لم نجد هذه العلة الطابحة تقول تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأمر علة في غالب الأمر ونضرب لذلك الأمثال بهذا الحديث هذا الحديث كما ذكرت قصته قبل ذلك أن عبد الرزاق حدث به أحمد بن الأزهر بن كنوع من المكافأة لأحمد لما أوصله أحمد إلى قريته أحمد بن حنبل ويحي بن معين وأحمد بن منصور رمادي وثلة من الكواتب الزراري اللي هم سمعوا على عبد الرزاق وكانوا موجودين كلهم مع رعض انصرفوا وتركوا عبد الرزاق ذهب إلى داره إنما أحد الأجهر بن يتبوري ركب معاه ووصلوا إلى داره فقال له عبد الرزاق قد واجب علي حقك وإني أحدثك بحديث ما حدثته أحدا غيرك فالزهري قال وهو يطعن بقى إيه في صحة الحديث ما قال أحمد بن أزهر نيتبوري وهم لا لأن أحمد بن أزهر نيتبوري هذا إمام فقال الذهبي هذا باطل ما يبعد أن يكون موضوعا أو قال ممكر ما يبعد أن يكون موضوعا وإلا فلما لم يحدث به عبد الرزاق أحمد بن معين والخلف الذين ثاروا إليه وأسر به لأحمد بن أزهر ده إعلال الزهري إمام له ذوق ما يجيش واحد يقول يا أخي هو حر مثلا على كيف لهذا الكلام ده يقول واحد ما له ذوق الفن إنما الزهري يلاحظ هذا يقولي عن حديثك هذا يحجبه عبد الرزاق عن الثل كأحمد ابن معين الذين رحلوا إليه ويقوم يدين أحمد بن أزهر سرا كده ليه هذا يدل على أن فينا كامرة ولذلك ما حدث بيدي ذا استشفاف الزهبي وهو استشفاف عالم خريت ماهر عنده ذوق في الفن عنده ممارسة طويلة ليس هناك في السند ممكن تدخل منها شوف الزهبي كيف دخل ما أملكش فلان ضعيف ولا فلان منكر الحديث لا كيف دخل الزهبي إلى الإعلام طيب هل هذه الطريقة التي أعلّ بها الذهبي هي طريقة معتادة عند علماء الحديث لا ماهي معتابة ماهي مشهورة عند علماء الحديث ولذلك الذهب لم رأى السند على شرط الشيخين ولا سبيل إلى القدح في رجل من رجال السند دخل من باب يندر دخول الخلل منه لكن الخلل ممكن يدخل فإذا أمكن للخلل أن يدخل وهو بنسبة واحد بالمئة ورأيت المثل منكرا جاز لي أن أقول لعل الخلل دخل من هذا الجانب اللي هو واحد بالمئة وذا معنى قول العلماء وإن لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا أي أنهم لا يعلون بها غالبا لكن لما كان ظاهره الجودة والمثل منكرا احتاج الناقد. أن يبحث عن أضعف مكان في السند يمكن أن يدخل الخلل منه فقال يبقى يدخل من هنا يبقى الخلل دخل من هنا فعلما أنه لم يجد بابا من الأبواب يمكن أن يعل الحديث بها فإنه حينئذ يعل بسبيل ليس مطردا عند علماء الحديث وعلته في ذلك أن الخلل قد يدخل من هذه الجهة يعني مثلا افترض إني فيه بنيان كهذا السقف، وهذا البنيان محكم جدا محكم جدا لكن فيه جزء لا يتعدى نحو مثلا خمسة سنطي كده مائس فيه شوية رمل وشوية أثمنت يعني مش واخد نفس الايه؟ مش واخد نفس متانة البناء صحيح؟ هو متين لكن هذا أسهل في الاختراق من نظيره الذي بجانبه وإن كان قويا وإن كان قويا يبقى الخلل لو حصل أي خلل واحد يجي مثلا يبحث يقول المسألة ممتازة كيف سقط هذا الجزء ومن أين سقط يوم لما يعد يدور يقول آه سقط من هذا صحيح هو كان قوي لكن لما مثلا الأثمان نزل فتعرض الحديد للرطوبة فحصل فيه تآكل فيقوم يحقق بكل الخلل من هذه الجهة فيحنا عندنا حديث على شرق الشيخين فالذهب لما أراد أن يعل ورأى نفارة المتن قال هو منكر بل ما يبعد أن يكون موضوعا فبدأ إيه؟ أن نعلي الحديث بإيه وإلا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق أحمد بن عين والخلق الذين ساروا إليك ما حدثهم إلا لأن الحديث فيه كلام ولو سمعه ابن معين لا يعني تكلم في عبد الرزاق وقد ثبت لما رجع أحمد بن غذر النيسابوري وجهر بهذا الحديث فقال ابن معين من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث مرض أول مسمع على فرور قال من الكذاب لإن المتن واضح جدا فينا كاره من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث فقام أحمد بن الزهر وقال هو أنا ذا فتبست ما يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب وإنما العهدة على غيرك شوف الكلام طب ليه يا حب العين قال العهدة على غيرك لأن أحمد بن أزهر توبع تابعه آخر أظن جعفر بن محمد الفيدي تابعه عن عبد الرزاق يبقى برئة عهدة إيه؟ أحمد بن أزهر بن السابوري وعصبت الجناية الرزاق واحنا وضحنا قبل ذلك لماذا عصبنا يعني جناية هذا الوهم بعبد الرزاق رحمه الله فشوف يحجب معين لو كان سمع الكلام ده من عبد الرزاق كان على طول قال هذا كذب بدليل ان هو لما سمعه فيما بعد من احمد اذهب الميتابوري قال من الكذاب الميتابوري الذي روى هذا الحديث مثال اخر حديث رواه مالك عن الجهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا هفترض حديث من عندي الهريسة تشد الظهر أو الحلبة شفاء من كل ذا، أو البازنجان شفاء من كل ذا. كل ذا حديث موجود، لكنها موضوعة. ها؟ أنا بفترض إن هذا مثل يعني ما بضرورة إن تجد هذا الإسناد لو هذا المثنى في الكتب. إحنا بنفترض هذا. تصور إن الراوي عن مالك ثقة، الراوي عن مالك ثقة. فمثلاً ولنفترض إنه هو مثلاً عبد الرحمن بن مهدي. والروا عن ابن مهدي حنفترض أنه أحمد بن حنبل كواكب نيرات أحمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي أنا بفترض هذا حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عبد الرحمن قال وإيه هو تقنى مثلاً من هذه المدن أنت ترى أن السند كالشمس وضحاها والمد كالليل إذا يغشاها ممكن هل هي الظهر ولا الحبة ولا البازنجان شو كل ده؟ طيب هل تستطيع أن تقول هذا صحيح على شرط الشيخي؟ ما تستطيع. طب فبأين الخلل؟ وكلهم كالنجوم. ومن ثرى تدور على جهة أضعف جهة السنة. أضعف جهة يمكن أن يدخل إليها الخلل من السنة. تبتدي بقى تفسش في الرواه واحد واحد. احمد بن حنبل امام ثقة ثبت كان يدلت الجواب لا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت كان يدلت الجواب لا مالي ثقة ثبت كان يدلت الجواب لا الزهري ثقة, ثقة ثبت كان يدلت الجواب احيانا يبقى عرفنا ab quantidade حتى في السنة بين عن عنة الزهري الزهري صحيح ما كان يدلت كثيرا لم يكن يشهر عن نظلة إنما كان يدلس في النادر فطالما وصلنا إلى أضعف منطقة السند فقد يترجح لدى إن الخلل دخل من هنا لعل الزهري أخذه عن هالك فدلسه، صحيح إحنا لا نعل في الغالب عن عنف الزهري يعني مثلا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لولا نشق على أمك مثلا لا أمرتون بالتواكع عند كل هضوء هذا الحديث مشهور من غير رواية الزهري ومن غير رواية مالك عن الزهري وله يعني شواهد عن أبي هريرة وعن ابن عمر شواهد عن جواعة من الصحابة فما في نتارة ما يجيش واحد بقى يتنصع وما يقول لك الزهري لم يصرح بتحديث لا الأصل عن عنعنة الزهري لا سيما أنه غير مشتهر بالتدليل متى نلجأ إلى الإعلال بعنعنة الزهري ومن هو على شاكلته من المقلين من التدليل إذا كان المثل منكرا ورجال السند ثقار فحينئذ يترجح لدى النافذ أن العلة دخلت من في موضع في السند وهو هذا فلعل ابن لرواه عن بعض الهلكة أو التلفة فدلته ثم رفع الحديث بعن أو أن وحينئذ يظهر لنا إن هذه الطريقة ماهي مصطلضة دائما لكن يحقق, يحقق الناقد دخول الخلل منها لأنها أضعف ما في السند يبقى حينئذ طريقة العلماء في الإعلان في منتهى الدك تحتاج إلى ذكاء تحتاج إلى إنصاف أيضا ويكون واحد الحديث ذا هو يجري في لحمه ودمه فلذلك كان بحث العل هذا من أمثني وأعوص الأبحاث في علم الحديث كله ولذلك عللنا وقلنا أن لم يتصدى للتصنيف في هذا الباب إلا قلائل من أهل العلم ونجيب على الأصلة المتصلة بهذا المبحث بعد الصلاة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعض الإخوة المساضل أرسل إلي نصيحة يقول تكثر من قولك هذا الفن وهذا علم عظيم وليس بفن فلي تعليق يسير على هذه الكلمة وهو أن كاتب هذه النصيحة بزار الله خيرا على مقصوده ما خاطبني بهذه النصيحة إلا وقد علق بذهنه أن الفن هو الطبل والزمر والوقف ولذلك قال هذا علم عظيم وليس بفن والحقيقة كل العلماء في أي فن من الفنون يقولون الفن الفلاني يعني مثلاً عن العلماء الحديث دايماً عندنا يتكلمون عن المتصدمين مثلاً أو عن العلماء الاتبار يقولون وأما علماء هذا الفن فكذا وكتاب ابن عقيل الذي نحن أشرنا إليه قبل ذلك اسم كتاب الفنون فليس المقصود بالفن هو الزمر والطبل والرقص الحادث الآن إنما المقصود بالفن علم من العلوم أي علم علم الفص اسمه فن علم الحديث اسمه فن ليه؟ لأنه نتج عن إعمال العقل والتفنن في إبراز هذا العلم سواء كان علم أصول أو كان علم تطبيقي على خصوص. فالفن هذا هذه عبارة يعني في على إنسنة علماء الحديث على وجه الخصوص دائما يخلون هذا الفن. وبهذه المناسبة اللي قال لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام. يقول أنه لا يجوز تنزيل كلام المتقدمين على مفهوم المتأخرين فإذا كان هناك كلمة المتقدمون يستخدمونها استخداما معينا، ثم تطاول الزمان واستخدمها المتأخرون على نحو آخر أو على نحو أخص من نما كان يسعله المتقدمون فلا يجوز تنزيل قولهم المتقدم على القول المتأخر ليه لأن قد تدب العجمة وقد حدثت فعلا إلى ألسنة المتأخرين فلا يستطيعون معرفة مراد المتقدمين يعني لو واحد جاء وقال لك دلوقتي القرآن الكريم أنا مستهفر بالقرآن آه. أخونا محمد قال الله العظيم ليه لأن كلمة مستهتر يعني لا مبالي مش كده إنسان مهمل لكن هل مستهتر دي فعلا كذلك أبدا المستهتر في اللغة هو المولع بالشيء الكلف به واحد مستهتر يعني مجنون بالحاجة دي فلو قال واحد مثلا أنا مستهتر بالقرآن الكريم يعني أن شديد الولوع به شديد الكلف به فشوف فين هذه وتلك فطبعا يعني لذلك الألفاظ الألفاظ مع تطول الزمان التي يما بعد ما انقسم المتحدثون بالعربية إلى عشرين لهجة يعني تدخل كل بلد تجدت هي لهجات هذه اللهجات كثيرة جدا يعني عندنا مثلا عدة لهجات حوالي ثلاث لهجات أو أربعة ويعني لكم ما أذلي كم لهجة وإذا دخلت الشام تلاقي كم لهجة أحيانا يحدثت بعض الناس أنا كنت أحدث بعض العلماء هنا في في في الحجاز بسأله عن سؤال فما كدت وأفهم كلامه لدرجة إن أعطيت نوعية كاب ينتهروني مش فاهم عليه وأنا فعلا مش فاهم لأنه هو يحدثني باللغة الدارية وأنا ما عندي خبر بها إلا بالكاد لقطت كلمة من هنا وكلمة هنا حتى استطعت أن أجيبه فهذه لهجات فقد تثبت في بعض اللهجات التي ما مع البعد عن لغة العرب أن في كلمة لها معنى معين يشتور عند المتأخرين ولكن ليس كذلك عند المتقدمين عشان كده قال شيخ الإسلامي رحمه الله لا يجوز تفسير الحديث بالعرف الحادث إنما يجب تفسيره بالعرف الذي قيل بعرف الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام بعرف الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام ولا عبرة بالعرف الحادث بعد ذلك الله أعلم كيف نأخذ بقول جعفر بن إياس وسليمان بن فرصان التيني وهما قد أعضل الحديث وهل نأخذ بالإعضال في الإعلال أم بضعف مفعد شيبة لو جاءك رجل متهم فقال لك بينما أنا أمشي على الطريق إذ دخلت مثلا عشرين سيارة ضعف مثلا فجاءك رجل آخر صادق عندك فقال بينما أنا أمشي إذ تعثرت سيارة بقول من تأخذ قطعا فتأخذ بقول الصادق من الذي جعلك لا تأخذ بقول الأول قيام التهمة أو الضعف فيه فالمسألة هنا مسألة موازنة مصعب بن شيبة إذا كان ضعيف الحفظي ولم يتابعه أحد من الثقات في روايته لهذا الحديث عن فلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما تابعه أحد بل وجد المخالف القوي السب وهو جعفر بن إيات أبو بيش وسليمان بن صان السيم كلاهما روى الحديث عن فلق بن حبيب قال كان يقال عشر من الفسقة، فحين إذن لا بد لك أن تحكم للأسبتي والأعلن لاحتمال أن يكون هذا الوصل وصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسبب وهم مصعب بن شيبة، ما أحكم الحديث، فإذا قامت السهمة بسوء الحفظ ما نستطيع أن نقول هذه هذه من فسقة، وذلك العلماء لما أجابوا عن هذا الحديث إن صحيح مسلم. ذكر ابن دقيق العيد جوابا ان مصعب بن شيبه حسن له والثقه العجلي وثقه العجل وثق بن حبان واختار مسلم روايته فهذا مقول وهذا ما هو مقول ما اجاب عن مخالفة جعفر بن اياس ولا مخالفة سليمان ثاني ما اجاب لحمد المحجر حجر العسقلاني قال والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة لأن مصحى بنشيبة وثقى بن حبان والعجلي وأخرج له مثل فهو حسن الحديث من هذه الجهة ثم لحديثه شاهد وذكر حديث أبي هريرة خمس من الفطر طيب كلام حضر بن هل ممكن يستقيم على النقد الجواب لا ليه لسببين السبب الأول أنه قال إن مصعب بن شيبة والسقب بن حبان والعجلي وأخرج له مثل إحنا نقدر نقول وضعفه ابن معين والنتائر أحمر فهم حط ذا في مقابل ده ثم لو سلمنا إن حسن الحديث متى يحسن حديث مثل مصعب بن شيبة يحسن مع وجود المتابعة أو على الأقل عدم وجود المخالفة على الأقل يعني رجل حفظه في كلام. إما أن أحسن حديثه مع عدم وجود المخالف أو مع وجود المتابع طيب المتابع موجود الجواب لا المخالف موجود الجواب نعم وهو ثقة سبب فكيف نقول حسن الحديث آه حسن الحديث إذا لم يكن هناك جبل آخر في مقابله خالفه لوحده كذا يعني لو مصعب بن الشعيبة روى هذا الحديث بسنده الذي ذكرناه آنفا ولا نعلم له مخالفا ممكن نمشيه نقول حسن الحديث لكن مع وجود هذا المخالف وبهذه الثقة والسبب ما يقول أحد أن حسن الحديث ثانيا قال الحافظ رحمه الله وله شاهد من حديث أبي فريضة اللي هو خمس من الفطرة هذا شاهد تام ولا قافر قاصر لأنه شهد لخمس خصال فقط تبقى الخمس خصال الأخرى ما لها شاهد يعني حديث أبي هريرة الصحيحين خمس من الفطرة قص الشارب وتقليم الأنصار وحلق العانى ومدفو الإبط هذه خمسة لكن حديث عائشة رضي الله عنه عشرة طب الخمسة اللي في حديث عائشة أين الشاهد الذي يقويه ماهو موجود صحيح في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود فيه هذه العشر الخصال لكن سنده ساقط عن حد الاعتبار لذلك ما استطعنا نحن نقوي الخمس الأذين في حديث عمار بن ياسر ليه لأن سنده ساقط يعني ما شاذه شديد ما يتقوى فلذلك الإعلام أو الأخذ برواية جعفر, جعفر بن إيانس أبو بيسل وسليمان بن سرخان هذا هو الذي عليه أهل الفن ولذلك النفائي رجح الرواية المقطوعة اللي هي الرواية المعضلة وكذلك الدار القطني رجح رواية المقطوعة وأي ممارس الحديث ما يسعى إلا أن يرجح ذلك والله أعلم الأخ الصحب النصيحة نتقدمه قال المشكلة ان يفنن بالعربية القديمة معناه حمار فنقول هل كلمة فنان ليس لها إلا هذا المعنى لغتنا العربية من جمالها إن اللفظ الواحد يدل على عشرات المعاني صحيح قد يكون من معناه حمار لكن السياق من المقيدات السياق من المقيدات فإذا قلت مثلا قابلت فنانا يطبل الله يحملها على حمار لك العز مثلا لكن لو قلت قابلت فنانا في علم أصول الفقه في الماء واحد يقول شمار، فلذلك السياق سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم، سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم ومن محاسن هذه اللغة الجميلة المظلومة اللي حافظ نعيم يعني نظم فيها قصيدة رائعة جدا بعنوان اللغة العربية تشتكي أهلها وكان منها البيت المشهور ايه قالوا أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءل الغواص عن صدفاتي وسعت كتاب الله لفظا وآية ولم أضيق عن آية به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيف أسماء المخترعات؟ وإلى آخر القصيدات الجميلة فعلا التي ذكره في ديوانه فالكلمة ممكن تتبدل إما بالسياغ تتبدل بالسياغ إما تتبدل بذاتها وإما تتبدل بتعبيتها بحرف الجر أو نحوه فمثلا لو قلت لو قلت رغبت هذه كلمة لو أول ما تستشعر يعني أراد أو ثمنى أو طمعا فلو قلت رغبت في كذا أتساوي رغبت عن كذا ما تسوي رغبت عنه يعني كرهته رغبت فيه يعني أحبثته فالكلمة الواحدة السياق يغيرها فنحن إذا كانت الـ الـ هذه الكلمة فن في اللغة العربية ليس لها إلا هذا المعنى الواحد وهي لها معاني متعددة حينئذ إحنا كنا نعد عن مثي هذا كيف وقد انتشر هذه الكلمة في كتب أئمة الفنون جميعا وادع بنا أبو الوفاة بن عقيل رجل قديم أظن كذا اللغة يعني يعني لسه مش ركية كما كانت عندنا في هذه الأيام. كيف يستقيم أن يكون الزهري مدلسا وله أحاديث كثيرة ألا يطعن بدينه؟ ده بناء على فهم ساحل السؤال أن التدليس يقع في الشخص نفسه، والجواب لا، التدليس يقع في المروي لا في الراوي، ولذلك العلماء لما أس على مدلس لا يصفه بنفسه، إنما يقول لم يصرح بتحديد، فإذا صرح بتحديد زالت العلة، فدل ذلك على أن العلة في مرويه لا فيه. إلا إذا دلت على سبيل الكذب الكذب وإن كان التدليس أخو الكذب لكن ما هو بكذب الكذب الاصطلاحي يعني الذي تسقط به الرواية إنما التدليس ما أدري لعل ما أشرنا يشبه المعاريض تدليس يشبه المعاريض والمعاريض لها وجهان وجه يطل على الكذب وآخر يطل على الصدق وجهان فمثلا لو أنك وأضرب مثل المعاريض أطلق كلمة صائم واحد قال لك تعالى كل قلت له إني صائم ما هو أول معنى يتبادر إلى ذهنك إني صائم عن الأكل والشرب، الصيام الاصطلاح المعروف لكن هل كلمة صائم معناها كذلك لا كلمة صائم معناها ممتك أي إنسان ممتك عن اللغو عن الرفث عن أكل الحرام ها؟ كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية استياق دلنا على الصيام الذي تريده أم لا إذا استياق من المقيدات استياق كما عليه العلماء من المقيدات فهذه الكلمة لها معنيان وكما حا... نقل ابن القيم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جماعة دعوه إلى طعام فكان يأنف أن يأكل عندهم فقال إني صائم فوجدوه في عصر ذلك اليوم يأكل قال لأبا هرير ألم تقل إني صائم؟ قال نعم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صامت دهر كله فأنا بصم ثلاثة أيام في كل شهر فأنا في حكم اللصائم طول عمري فهو قال إني صام بهذا الاعتبار صائم الدهر كله بصم ثلاثة أيام لكن هل هذا المعنى خطر ببال السامع؟ ما خطر ببال السامع أبدا فلذلك المعاريز دية نشبهها بعلم البلاغة بالتورية في علم البيان في علم البلاغة عند علماء البيان لما يقول التورية كلمة لها معنيان معنى قريب ومعنى بعيد إذا أطلقها المتكلم قصد المعنى البعيد ولم يخطر ببال السامع إلا المعنى القريب فهي بالنسبة للمسجد السامع غير بالنسبة لك عنده. فهي كأنها تصل بوجه من الكذب من جهة وبوجه من الصدق من جهة على مرادك أنت لكن متى تتحول المعارض إلى كذب صريح إذا أقسمت عليها وإنت بتعرض إياك أن تقسم ليلا أنت تصبح كذب على طول يعني مثلا قابلك واحد مماطن لو خذ منك الفلوس ما يرجعهاش. وهذا فالفلوس هنا في جيبك قال لك والله يا صيني مثلا جزء من المال فأنتم تطلع بقى المحفظة وانتعرف المحفظة وانتشكلوه فبحث فأوكد له الحقيقة ليس معي مال في محفظتي وهو في جيبك والمال في جيبك لكن قل أنا ما معي مال أنا دائما أحمل المال في محفظتي والحقيقة ما معي مال الآن أنت قصدت في المحفظة ما قصدت في جيوبك الأخرى ليس معك مال إنما لو قلت والله العظيم أنا ليس معي مال صار كذبا طب ليه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك وانت بتعتمد في المعارض على الاختلاف في الميات فاذا كان صاحبك صدق انه ليس معك مال فالعبرة بما فهمه هو لا بما اردت انت والمعارض كلها مبنية على مرادك انت لا على مراد صاحبك فلذلك اذا اردت انك انت تعرض تقسم ما تعطى اليمين على هذه المعارض إلا صارت كذبة. فكذلك التدليس داخل في المعارض وإلا لو ثبت أنه يكذب الكذب الاصطلاحي حينئذ ترد روايته مطلقا سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح، ما ينفع التصريح بالتحديث مع ثبوت كذبه. فقول العلماء فلان لم يصرح بالتحديث دل على أن التدليس يطعن في المروي لا ثروة. إن الله.